صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين النقطة الثالثة كان الكلام ان الحج الحرجي هل يجزي عن حجه الاسلام ام لا والكلام فعلان في دليل نفي العسر والحراج هل يجري في فرض كون الحاج مستتبعا للحراج في المقام صورتان الاولى ان لا يكون الحاد علة تامة <تصفيق> للوقوع في الحراج مثلا اذا احتاج شخص الى الزواج ورأى أنه انصرف المال في الحاج فإن تأخر زواجه يوقعه في الحراج ففي هذه الصوره ليس الحج علة تامة لانه قد لا يحج هذا الشخص ومع ذلك يصرف امواله في غير الزواج. فيقع في الحرج ايضا وحين اذان فدليل نفي العسر والحرج ينفي الوجوب المقلق للوجوب المشروط أي أن وجوب الحاج فعلان وبدون شرطين حرجي لانه يؤدي للوقوع في الحراج فهو منفي بدليلنا في العسر ولكن لو أن المكلف أقدم على الحرج قال أنا لا أبالي وقعت في الحرج أم لا فحينئذ يجب عليه الحج مرة اخرى شبيه الامر الترتبي حيث ان المولى يقول للمكلف لا يجب عليك الحج لأنه حرجي ولكن إذا أقدمت على الحرج على كل حال فأنت مأمور حينئذ بالحاج إذا فدليل في الحرج إنما يرفع الوجوب المطلق لا الوجوب ال مشروط بالحراج يعني حد صرف المال لحد أو لا؟ لا لا لأنه ما أخذ ما على الحرج. ما على من جليس إنه صرف المال هو. إذا الأرض الأرض لا إذا صرف المال في غير الحاج في رتبة سابقه على الحاج فقد الاستطاع نحن نقول هذا الوجوب كما في بحث الترتب يقول له المولى أنقذ الغريق فإن لم تنقذ فصلي هنا يقول له المولى لا يجب عليك الحج لأنه حرجي لا يجب عليك الحج الحرجي فإن أقدمت على ذلك فأنت مامور به ومقتضى ذلك هذه بيشمال ايه؟ هذه ومقتبى ذلك إجزاء حجه عن حجة الإسلام صورة الثانية ان يكون الحاج علة تامة للحرج كما لو توقف الحاج على صعود الطائرة وصعودها ذكر الطائرة إيرانية يعني وصعودها حرجي عليهم. <تصفيق> فحين اذن قد يفصل بين العالم بالحرج وبين الجاهل به فاذا كان عالماً لأن الحاج حرجي عليه فيشمله دليل نفي العسر والحراج ومقتضاه عدم اجزاء حجته عن حجة الاسلام اذا قلنا وهنا بحثناها في النقطة السابقة اذا قلنا هناك بدخل عدم الحرج في الاستطاعات بله و للجاهل الذي لا يدري ان الحج حرجيون فحج فوقع في الحرايج منع جمع من الفقهاء جريان دليل في العسر والحرج في حق الجاهل بالموضوع لوجوه ثلاثة لم يذكروا هذه الوجوه ولكن نحن نحدث أنه الأول إن دليلنا في العسر وارد مورد الامتنان فلو جرى في حق الجاهل في كان معناه ان حجه ليس مأمورا به ومقتضاه عدم الاجزاء. اذا فجريانه في حق الجاهل خلاف الامتنان. ونجيب عن ذلك بأن الأثر المترتب على جريانه هو التأمين في التأمين التأمين هو في فرض التارك بمعنى ان من كان الحج حرجيا عليه وترك الحج تجريا لانه لا يدري ان الحج حرجي عليه فترك الحج كجريان فانه ليس معاقدا على التارك بدليل نفي العسر والحراج فثمارته نفي العقوبة في فرض التارك الوجه الثاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لانا يبنان على ان التجري حرام ان هذا يختلف باختلاف المبنى الوجه الثاني طعام لا هو لبان ان الحجم حرج. هو معتقد ان الحج ليس حرجية ومع ذلك تركه فيكون تركه تجريا الوجه الثاني ان يفصل فيقال اذا إن كان الجاهل بالترفع بالحرج، إن كان الجاهل بالحرج تاركاً، فيجري الدليل في حقه، وإن كان حاجاً. فجريانه في حقه خلاف الامتلال والجواب عن ذلك بأن التفكيك غير ممكن لماذا؟ لأنه إذا انتفى عنه الوجوب في فرض الترك وبقي الوجوب في فرض الفعل ومقتبَ ذلك اختصاص وجوب الحج بالاتيان به، وهذا طلب للحاصل في المولى. يقول ان تركت الحال فلا عقوبه عليك وأما ان اتيت به فهو واجب فهذا معناه طلب الحاصل اذا فحيث لا يمكن التفكيك بين الترك والفعل فاذا جرى دليل نفي العسر والحرج في حق الجاهل عند تركه جرى في حقه عند فعله الوجه الثالث ان يقال بأن موضوع دليل نفي العسر والحرج أن يكون نفس الحكم سبب للحرج، فإذا كان نفس الحكم منشأ للحراج فهو منفي بالدليل وأما إذا كان الوقوع في الحراج لسبب آخر فلا معنى لنفي الحكم بالدليل وفي المقام الموجب لوقوع الجاهل في الحرج ليس هو حكم الشارع وانما الموجب جهله بلحاظ انه يعني المكلف لو كان يعلم بان الحج حرجي ما اقدم عليه ولكنه انما اقدم على الحاج بسبب جهله اذا فالموجب لوقوعه في الحرج جهله بالموضوع وليس حكم الشارع فلا معنى لنفي الحكم بالدليل والجواب ان التفكيك بين فرض العلم وفرض الجهل بان نلتزم بعدم الحكم في فرض العلم وثبوت الحكم في فرض الجاهل تفكيك مستهجان لدى المرتكز المتشرعين حيث ان القدر المتيقان من فعلية اي حكم الزانيين هو فرض العلم واما دعوى ان وجوب الحج منتثم في فرض العلم بالحريق ولكنه باق وثابت في فرض الجهل به فهذا مستحجر فتحصل من النقطة الثالثة أن دليلنا في العصر والحرج جار فيما إذا كان الحج حرجيا سواء كان المكلف عالما بالحرج أو جاهلا به ومقتضى جريانه اجزاء حجه عن حجه الاسلام اذا لم نقل بدخانه عدم الحراج في الاستطاعه او قلنا بأن دليل نفي الحرج إنما يرفع الالزام لا أصل الآمر يأتي الكلام في فروع الاستطاعات إن شاء الله المقدار اليوم قليل ولكنه دقيق